بسم اللہ بسم اللہ رحیم سب بحال اللہ معافی سما چیو محفل اور سب بحال معافی سما چیو محفل اور وہ اللہ جیز العزيز کی و اللہ عزیز الحکیم ہو الدی الذي اخر الدین کا تعمین الہذی اخر جلدین کا فعم ان کی الكتاب, هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْدِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَا ظَنَنْتُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْدَ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النار وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقُوا عَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 وَمَا اوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن والله على كل شيء, قدير والله على كل شيء قدير ما میں الله على رسوله من احلیل کو فَلِللهِ وَْسُولِ وَذِقُنبَ وَْتَام فَلِلهِ وَلِغصُولِ وَدِ القُربَ وَْتَام وَِذِقُربَ وََْتَام ولذ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ میں تمول فخروسول فخو فن تم ان فن چہوں کم لوہ ان لوہ شدید خواب واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم للفقراء من ديارهم اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ الله وَرِضْوَانًا يُخْرَجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولم يكن بهم خصاصه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بِهِمْ خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمنوا ولا تجعل في قلوب مناغلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تر إلى الذين نافقوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ, معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قتلوا لا ينصرونهم ولا ان قتلوا لا ينصرونهم وَل إِ صَبُوهم لَوَلّا الأدَباب وَل إِ صَبُوهم لَوَّ الأدباب ثمَّ لا يُم صَرون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 للِكَ بِأََّ غُم قَوْل يَفقَون لا يُقاتِلونَكُم جَعَ إِلَّا فِي قُرَم حَفنَ لاَا يُقاتِلونَكُم جَعَ إِللاا فِي قُرَُّ حََّنَ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ذلك بانهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا, ذاقوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میں تعلیئ اذ قال للانسان لینک فور میں تعلی شائیں پانی از کال ان سینک فور فلم میں کیفرا کال انری خوا اخاف عالمی رب ہاں عبل عالمینک نا آخ بتا ہوں میں ان ہوں میں فن خالی دئینی وما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ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 لا يستوي أصحاب النَّارِ وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب لو أن زَلنا هذا القُنآ على جبل للَّ رأيتَهُ خاشعَ لو أن زَلنا هذا القُرآانَ على جبل للرأيتَ خاشع خااشعَم وعاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ل ہوں علیمل وشد ہوا هو ہولیملشد الرحيم هو الرحمن ہوحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز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 هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى المصور له الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com